راحت ولا علمتني ولا علمتني حتى ولا كلمتني من وكيف حالي بيكون يعني من ادور وكيف حالك بيكون عشان بس تعرفون وش قد يغلى عشان بس تعرفون راح I wonder if راحت ونسأل وراها عيني ما للحد هذا أنا براقي سهل رأيه رأيه ونسأل وراها رمو عيني تهل ما قول للحد هذا سهل قلبي تعود عليها ما تدري إني أبيها قلبي تعود عليها وعشت مخدوع فيها لين ما علمتني راحت راحت راحت ولا علمتني احس حرام في النظام لاني ما شفت منه غير التعذ والالم كن كان هذا جزايا على جروح وعنايا كن كان هذا جزايا على جروح وعنايا ببعد ربي معي ونسن نعذبني راحت راحت راحت ولا علا